السلسبيل الشافي في علم التجويد نظم الشيخ عثمان بن سليمان مراد رحمه الله بدأت بالحمد وبالصلاة على النبي وآله الهدات وبعد قذ نظما اتاك جيدا يهديك إن أردت أن تجود سميته بالسلسبي الشافي فهو لتجويد القرآن كافي فمن بالقبول يا الله وانفع به جميع من تلاه واجعله داعيا إلى النعيم وقال صل لوجهك الكريم باب الاستعادة يجوز إن شرعت في القراءة أرباع أوجه للإسلام قطع الجميع ثم وصل الثاني ووصل أول ووصل الثناني وجائز من هذه بين السور ثلاثه وواحد لم يعتبر فاقطع عليهما وصل ثانيهما وصلهما ولا تصل أولاهما وبين أنفالهما وتوبة أتى وصل وسكت ثم وقف يا فتى باب تعريف النون الساكنة والتنين. اعلن بأن النون والتنوين قد عرفوهما بأن النون ساكينة أصلية تثبت في لفظ ووصل ثم خط موقفي وهي تكون في اسم أو فعل وفي حرف وفي وسط ترى وطار في ولكن التنوين نون ساكين زائده في آخر اسم كائن تثبوت في اللفظ وفي الوصل ولا تثبوت في الخط وفي الوقف كلا باب أحكام النون الساكنة والتنوين احكام تنوين ونون أربعة من قبل احرف الهجاء التابعة اظهرهما من قبل همز هائي عين وحاء ثم وين قائي وادغ منهما بغيرهن في اللام والرواب ينوون ما لم يكن في كلمه قد ذوكرا كنحو صنوان ودنيا اظهر وقلبهما من قبيل الباء واخف قبل فاضل الهجاء صف ذا جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقى ظالما باب التعريف لإظهار أن تقرئ كل حرف من مخرج من غير ظن الحرف واللفظ بالحرفين حرفا واحدا مشددا كالثاني ادغام بذا وجعل حرف في مكان الآخر مع غنة فيه فإطلاب جري وأما الاخفاء فحال بين إظهار والادغام قد روينا باب حكم النون والميم المشددتين إن شددت نون وميم غنى وصلا ووقفا كاء تمهنى وسم حرف غنة مشددا واحذر لما قبلاهما ان تمددا باب أحكام الميم الساكنة والميم ان تسكن لها احكام الاخفاء والاظهار والادغام فاخف عند الباب في الميم ادغما واظهراها عندما سواهما وان رايت الميم قبل الفاء او قبل واو احذر من الاخفاء باب الهنه وهنة صوت لذيذ ركبا في النون والميمي على مراتب مشد ثم مدرمان ومخفيان ثم مظهران كميلة لدى الثلاثة الأول نقيصة في الرابع الذي فضل وفخم الغنات ان تلاها حروف الاستعلاء لا سواها باب أقسام اللامات وأحكامها واللام تعريفية أصلية اسمية فعلية حرفية فلام الزائده في الكلمه وهي أتت مظهارة ومدغمة فأظهرت قبل ابغ حجك وقف عقيمه وأدغمت فيما قال طب ثم صل رحمة تفسدف ذان عبد عبد سوء ظن زر شريفا للكرم وسمي إن أظهرتها قمرية وسم إن أدغمتها شمسية وأظهرا أصلية كألف ومثلها اسميه كخلف ولا فعل ثم حرف أظهر عند الحروف ما عدا لاما و اراك قل لهم قل رب بل لا بل رفع قل جاء والتقى وقلنا بل طبع باب مخارج الحروب اختلف القراء في المخارج على مذاهب ثلاثة تجي فهي عند قطرب أربع عشر وعند سيبويه ويه ستة عشر ومذهب القليل وابن الجازري قد دارها بسبعة وعشر وهو الذي جرى عليه لا معظم من يجود القرآن فالجوف مخرج حروف المد عند الخليل ثابت في العد والآقران الجوف أسقطاه وأخرج الحروف من سواه والحلق من أقصاه همز هاء من وسطه يخرج عين حاء والغين والقاف بأدنى الحلق والقاف من أقصى اللسان فوق والكاف من أقصاه أي من تحته والجيم والشين ويا من وسطه الضاد الضديل كل الناس من حافة اللسان والأطراس وكونها اليسرى هو الكثير وباليمين نطقها عسير واللام أدنها إلى انتهائها والنون من طرفه من تحت والراء من منه والظهر تقرب وأخرج الثلاث منه تطرب والطاء والدال وتاء فهيا منه ومن أصل الثناي العليا والصاد والسين وداي تجلا منه ومن من فوق الثناي السفلا والضاء والذال وفاء ثلفت من طارفيه ماء التي علت والفاء من باقيه سبل الشافة وَمَا أطراف الثناي العلية للشافتين الواه باء الميم وغنة مخراجها القيش باب ألقاب ألقاب عشره جليه جلية فأحرف الجوف اسمها جوفية وأحرف الحلق اسمها حلقية والقاف والكاف هما لهوية والجيم والشين ويا شجرية واللام والنون وراذ القية والتاء والذل وثان وأحرف الصفير الأصلي والظاء والذاء والثالثوية وأحرف الشفاه الشفوية أما الهوائيات يا صديقي فهي حروف الجوف بالتحقيق فصل في الحروف والمخرج وأقسام الحروف اعلن بأن الحرف صوت اعتمد على مقاطع لها في الفم حد والمخرج علم أنه في العرض في معناه موضع خروج ثم الحروف ثم الحوف عندهم قسمان أصلية فرعية بثان خمسات أحرف بلا محالة همز مسهن ألف ممالة والصاد ولياء المشمثان وآلف التبخيم سهن البيان باب المثلين وأخواته إن التقى الحرفان خطا قوسما أربع أقسام وكد عونما فإن توافقا كلا الحرفين وصفا ومقرجا يكن مثلين وإن توافقا جميعا مقرجا لصيفة فموت جانسينجا وموت قاربين عندهم قارب المخرج والوصف اختلف ومتباعدان ان تباعدا في مخرج والوصف لم يتاحذا وكل واحد من الاربعه من قاسم حتما إلى ثلاثة إن ساكن الأول قل صغير أو حرك الحرفان قل كبير أو مساكن الثاني فسم مطلقا فغايه اثنا عشر قسما حققا باب الاظهار والاجرام أدغم من الصغير ما تمافلا إن كان أول من المدي قلا كنحو يدرككم ونحو قل لهم لا نحو في يوم ولا قالوا وهم وجاء في ملاك لا تأمنا وجهان إشمام وروه يرانا وإن تجانس الصغير ادغما منه حروف خمسه لتعلم فالدال في التاء كنحو والذال في الظاء كاذ ظلمتم والتاء في الطاء وفي الدار معا كنحو هم الطا واثقل الدعاء والثاء في يلهث بذال ادغمت والباء في الميم التي في اركب اتت وما بقي من عشره الاقسام فيهن اظهار على الدوام باب المد وعرف في المد بهذا الحد إطالة الصوت بحرف المد حروفه واو ويا وآرف سكن عن جنس وفي وفو واللين منها اليا وواو ساكن من بعد فتح نحو كيف قولنا والمدق الأسباب هو شيئان همز سكون وله قسمان أصلي إذا المد عن السبب فرعي إذا بواحد من مصطح وغاء مضمر وشبه وجدا بين محركين وصلن جدا لكن مع الأرجه فألقه سكيني وقصر لدى يرضاه فوق المؤمنين وتقصر الها عاقب في غير يخلد فيه في فرقان باب احكام المد للمد أحكام ثلاث واجب وجائز ولازم فالواجب أن تأتي الأمزات بعد حوف مد في كلمة متاصلا هذا يعد وامدده أربعا وخمسا ان تصل وخذه بائذا وقف واستطل وجائز منفاصل وبادل وعارض للوقف فالمنفاصل أل تأتي الهمزات بعد المد في كلمتين كائلا أشد وجاز فيه من طريق الشاطب أرباعة وخمسة يا صاحبي وان يكن تقدم الهمز على مد كآبا فسمي باذلا وقصره إن لم بعده سبب وإن أتى فاعمل بذلك السبب وعارض إن جاء بعد اللين والمد وقفا عارض التسكين كنحو من خوف ومن سبيل بالقصر قف والوسط والتطويل ولازم إن جاء بعد حرف مد سكون نصلي وبالطول يمد باب أقسام المد اللازم ولازم المد له أقسام أرباعة بيانها الكلام كلمي وحرفي وكل منهما مثقل مخفف قده لما حرفيء جاء بعدما في الحرف كلمي إن بكلمة وجد مثقل إن السكون ادغم مخفف إن كان ليس مدغما واللازم الحرفي كم عسل النقص غاب بأول السور تخص الله آلانا أبد الوحيد وسهل فعري في الوجهين فصل في أحرف فواتح السور جملة احرف فواتح حس فصلهوس حيرا من قطع كربع عشر فمد كما سل قص طويله وخذ بعين الوسط والتطويلا وقصر برهب في حج كل حرف وسمه مدا طبيعي حرف وسم حرف الف في العد حرفا ثلاثيا بغير مد باب أنواع العارض للوقف والوقف مد عارض له متاصل وعارض من غير مد فقف عليها بالسكون كيف مروش من بها رفعا ورم رفعا وجر ولا تجز روما بوجه إلا إن كان هذا الوجه جاز وصلا لشما مضم الشافتين دون صوت بعيد نطقك السكون والروم خفض الصوت بالمحركين يسمعه كل قريب مدرك وامنع لوجي الروم والإشمام في خمسة تأتيك بالتمام في النصب ميم الجمع طار الشكل هائم أنف سكون أصلي والخلف فيها الضمير بعد يا أواو نوطا من وكسر روح باب صفات الحروف صفات أحروف الهجى سبع عشر منهن خمس ضد خمس تشتهر جهر ورخو واستفال وانفتاح نصمات واعرف ضد غابل التجار مهموسها فحثه شخص سكت اما شديدها اجر قط بكت وبين شده وبين الرخو واستغفل عمر وعلوها قف الصدر صاد وضاد طا وضاء طباق وفر من لب هي الازلاق وللصفير الصاد سين مهما له وأما قطب جد قلقله واللين نواء ثم ياء عورفا واللام والراب انحراف موصفا وكرر الراء وفش الشيناء والساخيل الضادات حذيقنا باب معاني الصفات الهمس جو ينافس الحروف والجهر حبس جريه المعروف والرخو جري الصوت والشدات لا بين الحالتين حاصلا رفع اللسان بالحروف استعلا وخفضه به استفال يجلى لطباق الصاق اللسان بالحنك والانفتاح فتح ما بين الحنك لذلاق خفة الحروف و. والانصمات ثقلهن طبعا أما الصفير فهو صوت زائد بين الشفاه مع حروف يوجد وصيفة المقلق للمتاجه هي اضطراب الحرف في مخرجه واللين أن تقنيج بالسهولة حرفين دون شده وكلفتي وأما الانحراف قل في حده معناه ميل الحرف عن مقراجي وعرف التكرير بالتعادي رأس اللسان تحظى المرادي وإن تشأ معنى التفشي فعلمي هو انتشار الريح داخل الفني والاستخدام إن أردت حدها هي انتداد الضاد في مخراجها باب التجويد ومراتبه تجويدك القران حتم واجب إن لم تجوده فأنت مذنب لأن ربي كلف الإنسان به فقال رد القرآن وهو أن تعطي كل حرف ما يستحقه بكل نطفي وهو يزيد القارئ حسن ولا يعود اللسان اللحن وما له ضبط سوى التكرار بالفم واستماعه من قارئ وجوّد القرآن بالترتيل والحدر والتدوير يا قليل باب بيان اللحن والواجب في علم التجويد واللحن قسمان جلي وقفي كل حرام مع خلاف في القفي أما الجلي فخاطئ في المبنى خلا به أو لا يخل المعنى أما الخفي فخاطئ في العروف من غير إخلال كترك الوصف لا يعرف الخفيس والمجود ويعرف الجلي كل واحد صيانة اللفظ عن الجلي يدعونه بالواجب الشرعي وصونه عن الخفي البشاعي يدعونه بالواجب الصناعي وقيل إن الواجب الشرعي ما فيه إجماعهم سويا والواجب الثاني أي الصناع على ثلاثة من الأنواع تعليم من بطبعه يجيد قراءة أو شأنه التقليد أو كان من حكم الوقوف يدرى أو من مسائل باب اركان القران اعلم اخي بان للقران ثلاثه تاتي من الاركان توافق النحو وقط المصحف وصحه الاسناد فيما تعرفين باب مراتب التفخيم وفقم استعلاب ترتيب يفيط ضيف صدق صلق الغير خفي أشدها المفتوح بعده الف ودونه المفتوح من غير الف مضمومها وساكن عن كسر مكسورها فخمسة بالحصر وساكن عن فتحة كفتحه وساكن عن ضمة كضمتي باب الترقيق كل حروف الاستفال رقق والال فاتبعها لحرف سابق والله فخ بعد فتحة وضبل بعد كسر نحو عبد الله عن باب الله ورقق الرحال الانكسار وحال إسكان عن انكسار إن كان أصليا وموصولا بها وليس علم بعد في كلماتها وفرق الخلاف فيه مشتغل لأن الاستعلاء بعدها انكسر ورق وقفا بعيد الكسر أو ياسكا أو ساكن عن كسر والخلف في القطر وفي مصر اتى واختير ما في وصل كل فابتا وبعد فتح ونظم من فخما أو بعد ساكن أتى بعدهما ورجح التفخيم في وقف كسر غير كسر عكس يسر ونذب وإن تقف بالروم رعي الوصلا ولا تنوين ما عروا من أصلا وأقف تكريرا براء شددت وصلا ووقفا وكذا إن ساكنت باب استعمال الخروج إياك أن تفخم المستافلة إن كان لاستعلابه متاصلا كالحق وهدنا الصراط والتقال سقا وعظيما رفقا والهمز رقق من اعوذ اهدنا الله افضل والحمد أنا وراءه اقول ان ارادني اوناء ضاعت اصطفى وانني ولا مال لله ولا الضوالكم وليا تلقفوا على الله والميم من مخماصة وما أَمَرْنَا اللَّهُ الله موطئا ومرضى والقمر وباء برق باطل بهم صبر وبعضهم بعضا بعضة بطر وهاء إن الله فوقها ظهر والواو في يطوقون ووطر الحق الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن من شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ وبين المطلق المسكنا وصلا وإن وقفت كان أبينا وحاء فاصفح عن وهاسبحه ولا تزغ قلوبنا واضحه وبين الغين التي في يوشى خوف الشباهها بطائية واحرص على السكون في جعلنا أنعمت والمغضوب مع ضللنا وخلص الفتاح محذورا عسى خوف الشكباهه بمحذورا عصى وخلصا فتحا وكسرا واردا من قبل ضم خوف أن يتاحدا واحرص على الشدات وال الجهري بباء والجيم نحو حب وحببا ورب صبرا وابتغى وربوتي والفجر وجتثت وحج فجوتي وبين الضابة بنحو الضروة والغاء في وعظت حيث مروة وشدة الكفي وتاك شذككم وتا توفاهم وفتنة لهم وبين طباق إن أدغمت أحطت فرقتم لإن بسطت وفي ألم نقلكم الوجهان لدغام ذو التمام والنقصان تنبيهات لمن يقرأ برواية حفص من طريق الشاطبية وبطة الأعراف يبسق البقر بالسين والمسيطرون الْقُلْفُ قر وقرأ بوجه الصاد في مصيطري والنون في ياسين نون أظهري واسكت على موقادنا من راقي وعيوجا بل والخلف مالية وضعف رومي بفتح ضاده وملمضمومي حقص بمجرها فقط يميل وفي أهع جميله التسهيل وفي فما اتاني الله قفا له بياء ساكن أو احذفا باب الوقوف وبعد أن تعريف أن تجود لا بد ابدا تعريف وقفا وابتدا ان الوقوف اربع تريح تام وكاف حاسن قبيح تام اذا لم يتعلق مطلقا كاف اذا معنى فقط تعلقا وحسن اذا تعلق حصل في اللفظ والمعنى وتمت الجمل قف وابتدئ إلا اذا كان الحسن في غير راس انقف عليه واصلا اما القبيح فتعلق وجد في اللفظ والمعنى ولكن لم يفد ولا يجوز الوقف فيه إلا ان كنت مضطرا وصله وصلا ولم يجب وقف ولم يحرم سواء ما أوهم المعنى وقاله باب معرفة المقطوع والموصول وواجب على ذوي اللقول معرفه المقطوع والموصول ألا بعشر كلمات ان قطعت اقول لا يقولو ثابتت وتعبد ياسين فانيهو دلا مشركنا تشرك يدخلن تعلو على وما ولا اله الا أهل هودا وخلف الأنبياء حلا أم خلقنا من يكون أثسا يأتي ومن ما من النساء ومضيع المنافقون خلفه عمن توالى من, من ويومهم على وبارزون وحيف ما معا وفي الأمثال خلف إنما عام والخلف بنحل مورما وألم المفتوح والمكسورا إلا الذي في هودها مذكورا وكل ألو فيه الانفصام والقلف في وألو استخداما تقام وكل ما سالتموه قطعت والخلف رد جاء القيد قالت وب مقطع بحرف وصلت والخلف في قلب سمايا منثبت إنا لذارة وفيما قوطع في الشوار وخلف تنزيل معاك يبلو معاك أوحي أفضت مشتهته من فعلنا ثانيا وواقعت وما لهذا والذين هؤلاء ولا تحين قطعهن عولا وصل فأينماك نحل واختر تلف في الشوعر على الأحزاب والنساء أغرِب بحج تحزموا تأسوا على وثان أحزاب وأن لن نجعلا نجماع واعلم أنها ويا وأل وما يلي لا تنفصل وصل ما ربما يوم ممن من والا ويك ان حين باب التاءات. وعرف من المرسوم تاءات اتت في مصحف الإمام بالتاكوتبت رحمة معا بالزخر في الأعراف والباقرة والرومه دكافي نعمات ثان الباقرة عن رانا العقود فاطر لقمانا والطور والنحل ثلاثة الاخر وابراهيم في الاخيرين حصر لعنت لداع ران اعني اول نور ومعصيت لدى المجادله وامراه مضافه لزوجها وابنت وفطرت شاجره ودخانها قرات عين سنه الأنفال مع ثلاث فاطر وغافر وقع بقيه الله وجنت وقعت واوسط الاعراف تمت كلمه وكل ما فيه خلاف القرى جمعا وافرادا بتاء يدرى وهي غيابت واجمالت بينت بفاطر وثامرات فصلت في الهورفات سابئ وآية في يوسف والعنكبوت ثابت وكان مثلا عاميون سامع والخلف في الثاني وطول واقع وقف بتاء يا ابت ولا تهيهات مرضات وذات اللاتا باب المحذوف والثابت من حروف المد وعرف لمحذوف من الواوي ويا ان كان قبل ساكن قد آتيا يمفو بشورى يدعو لسرى والقمر سندعو والتحريم صالح يؤتني سخشون الجوار صالهاد حج وروم أربع الوادي يناد ننجي الذي في يونس تغني النذر يردني يا عبادي أول الزمر والآل بحذف انتصل أو تاقف من أيها الرحمن نور الزخر فيه وأثبت إن تأصلي أنا ولكنما بكهف تنجلي كذب غنون والرسول لا ولا يكون السبيل وراءه لا قوائر وفي سلاسل حذف وإثبات بوقف حصلة وأثبت يا التي في الجمع وقف اللدام و. أي سبعي آتي مقيم حاضري محلي ومهلكي ومعجزي في الكل باب الابتداء بهمز الوصف وابدأ بضم نمز وصل فعله ثالثه فيه الضمام الأصلي واكسره إن يفتح ويكسر أو يضم بعارض كبل قضوة تمشوا يؤم واكسره في بن ومرئ واثنين واسم وفي الفتح كالدين وحال بدء أبدلا همزا سكن يا أنبئتني وواوا بئت من والحمد لله الذي وفاقني إلى تمام نظم ما علامني أسألك الله اللهم يا مولانا ترضى على نظيمه عثمانا واحفظه في الدنيا من الآفات وادخله بعد الموت في الجنات وصل يا رب العباد دائما على النبي وآله وسلم ماذا ما دام يدعو قارئ القرآن؟ في الختم بالقلب وباللسان